موسوعه الأسماء للعلوم الاسلاميه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار الجبار الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزق الفتاح العليم القابض الباسد الخافض الرافع المعز المدل السميع الملك السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار الله الرحمن الرحيم الملك القديس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار الجبار المصور الغفار الطهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم الخابض الباسد الخافض الرافع المعد المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير هو الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الموجب الواسع الحكيم الودود الماجد البعث شهيد الحق الوكيل القوي المدين الولي الحامد المحصل المبدئ هو الله المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد المجد. الواحد الأحد الصمد القاضر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الأولي المتعال المره المتعال المنتقم العفور كل ملك الله الله. المحي المميت الحي القيوم. الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدير المقدم المؤخر الأول الظاهر المطهر الموالي المتعال وهير المنتقم العفور ملك الملكيد الجلال والاكرام المعطي المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور لا اله الا الله